وَإِذَا الوحوش حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْقُودَةُ سُئِلَتْ بَأيِ ذنب قتلت قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ زَلْفَتْ عَلِمَتْ نفس مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بالخنس الجوار الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عن